كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ياَا أَُهََّينَ آممَنُوا لاَا تَتَّغِذُ بِطَانَةً مِ دُونِكُم لا يَأَللونَكُمْ خَبَالَ لَا يَألونَكُمْ خَبَالَ وَدُّ مَا عَنِتُمْ قَدبَدَة البَغْضُُ مِنْ أَفْواهِهِم وَماَا تُخْفِي صُدُورهُم أَكْبَرُ.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 وَتُؤمنِنونَ بِالْكِتابابِكُّهِ وَإِذاَا لَُكُمْ قالَاوا أَمَن وَإذاَا خَلَْ عَبُّ عَلَيْكُم وَإِذاَا خَلَ عََبُّ عَلَْكُمُْ الْأَنَامِلَ مِنَ الغَظ قُلْموتُ بِغَيضِكُمْ إِ اللهَّه عَمُم بِذاتِ الصّدُور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا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 بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا الْنَارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ